درست Oh wow. m mm. Long um. اقل Yeah. ایدی وَأَنْخُلْ جِنِيرُ خَلَ صِدْقَ وَأَخْلْ جِنِيرُ خَلَ صِدْقَ وَأَخْلْ يا رب اوزع قيمة صرات لطلوك you <laughs> be و وَإِذَا غَسَّرُوا الشَّرِ می روی ربي وما أوتيتم I don't know. كان عليك كبيرا وإذا أمر وَبَدَّنِ بَيْنَ افَائِكََ طب التنغي ذلك سبيل